بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همدة لمزا الذي <تصفيق> جمعنا له وعددا <تصفيق> يحسب أن ما له أخلدا <تصفيق> كلا ننبذن في الفطما وما دراك من فطما <نار الله هم مقدة> التي تطلع على الأفتدا إنها عليهم مبصدا في عمل ممددا